وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا أَمَعْنَا مُشْرَ فِيهَا فَتَتَقُوا فيها وكم ان لكنا من الرقون من بعده وَكَفَأَدِي رَبِّكَ بِجُنُوبِ عِبَادِي خَبِيرًا بَوَّيْرًا مِنْ كَانَ يريد تعزلنا له فيها ما نساء لمن نريد هم جعلنا له جهنم يطلع ومن اراد الاخرة و سآلها سحرها وهو مؤمن ومن اراد یا <تصفيق> مؤمن